إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشكين في نار جهنم مخالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جن نا تعدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربا